وليتبرو ما على تثبيرة عسَرَفْتُمْ أيَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرَةً إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَن لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مثموما مخذولا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 وَإِمَّا تُعْلِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاءٍ رَحْمَةً مِرَبْبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِئِسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُلُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقُود مَلُومًا مَحْسُورًا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 إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة بالقرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا احتنك ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفسز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا بعث